بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسقن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير الشديد أَفَلَايَعْلَمُ الذَّبُورَ مَا فِي القُبورِ وحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُ بِهِمْ يُومَئِذِ الْخَبِيدِ